وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ونهى بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم ما رضوا فزادهم الله ما رضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 مثالهم كمثل الذي استوقدنا عن فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقن النار فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون، إن الله لا يستحي أن يَضْرِبَ مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال قل فقال بأسماء هؤلاء ان بانوني باسماءها الا كنتم صادقين قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّهُدَّ فَمَن تَبِعَهُ دَا يَفْلَأ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَرْهَبُ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 يESU MUN KUM SU AL AZAB YADBAHUNA ABNA'AKUM WA YASTAHYUNA NISA'AKUM WA FI THALIKIN BALA'UM MIN RABBIKUM AZIM فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَتُوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم فقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا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 اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميفاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ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 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَآشْتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيْنَ يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا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 قل إن كانت لكم مدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئي تمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا نِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَفْوَسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَصْفَهُ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 فَلَهُمْ اجرُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ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 قال ومن كثر fa'amti'hu qalilan ثُمَّ adhrhu ila adhabin nar wa bi'sal masir wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa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 قالوا نعبد إلله وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 زَ لِ ا لَ ئِ لَ ي نَ ا وَ مَ ا ن زَ لِ ا لَ ئِ لَ ا ب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 وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل أتحاج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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمته وسقل لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهدا.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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ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 وَإِنَّ ثَرِيقَ مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَأَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك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 İnna ləvin kafırı və mâtı və həm kuffar ölləik, عليهم لعنة الله. Ölləik عليهم والناس أجمعين.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 يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ''İnما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَلَا إِثْمَ عليه إن الله غفور رحيم.''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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه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 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولا تشكرون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 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إِثْمَ عليه لمن اتقى وَاتَّقُ الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 فَإِذَ ذَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَوْفُرُنَّ إلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَّمٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 اتْبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ بَغِيَانٌ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خَتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم يسألونك عن الخمر والمسر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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أيكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإمساكم بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَا افتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا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 إِنْ ظَنَّا أَنْ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَإِذَا قَلَّقُتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيْنَ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقَوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون.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 الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُبْعَثٌ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أَلَّا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِي كُم بِنَهَرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 "Kalanlar, yıznın onlara Allah'ın malağı kimi fiâte kâmil fiâte kâmil fiâte kâmil fiâte kâmil fiâte kâmil fiâte kâmil fiâte ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم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 قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 قال بل بثمئة عام فوَظِر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَوَظِر إِلَى حِمارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَوَظِر إِلَى العِظامِ كَيفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُمْنِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقْمَ إِنَّ قَلْبِي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 الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذلهم أجرهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي يوفق ماله رأى الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه فَأَصَابَهُ فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 كمثل جنة برغوة أصابها وابل فأت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ جنت من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار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 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه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 يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 وَإِن تُخفُّوها وتؤتوها الفقراء فَهوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 للفقرة الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا فِي الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في لا يسألون الناس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 فَمَنْ جَاءَهُ هُوَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فله مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصدقات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 وَإِن تُبَتُّم فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَقَالُوا يكتبوا، واليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله، فاليكتب، واليوم لِلَّذِي عَلَيهِ الحَقُّ، واليَتَقِ اللَّهِ رَبَّهُ، ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة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 فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ